لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني ومن امتنع عن قتل نفس حرمه الله تعالى معتقدا حرمة قتلها ولم يقتل فكأنما احيا الناس جميعا لأن, صي... لأن صنيعه فيه سلامتهم جميعا ولقد جاءت رسلنا إلى بني إسرائيل بالحجج الواضحة والبراهين الجلية ومع هذا فإن كثيرا منهم متجاوزون لحدود الله بارتكاب المعاصي ومخالفة رسولهم هذه الآية الكريمة قد جاءت بعد قصة قتل أحد ابني آدم لأخيه فربنا جل جلاله بين للناس الحكمه لجميع بني آدم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل كتبنا بمعنى فرضنا وأوجبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض وهنا ذكر بني إسرائيل فيه مزيد العناية وأن الله سبحانه وتعالى قد انزل عليهم التوراة فيها الهداية وفيها العلم ولكنهم خالفوا وفيها لا تحذير للمؤمنين في إذا ساروا على طريقتهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أي لا تقتل نفس إلا إذا قتلت أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض في الحرابة ونحوها أو الكفر أو إشاعة فساد في الأرض فساد عظيم فكأنما قتل الناس جميعا لأن الله قد حرم بني قد حرم قتل النفس المؤمن إلا بالحق فمن فعل هذا فقد انتهك هذه الحرمه وفيه يعني عظم الوزر فوزر قتل النفس المؤمنه وزر شديد كبير يقابلها أن من لم يقتل النفس وأنه حرمها أو أحياها فأجره عظيم فكانما قتل الناس جميعا وانظر إلينا نحن جميعا أبناء آدم وكذلك هذه النفس التي تقتل قد يحصل منها خير كثير وذرية تتبع ذريه لما ذكر ربنا هذه الجريمة قال ومن أحياها فكانما احيا الناس جميعا والقاعدة تقول تحريم قتل النفس المؤمنة احياء لها ولذلك لما يحصل قتل محرم يجب على الناس جميعا ليس فقط على اهل العلم أن ينكروا القتل وان يحذروا من القتل ثم ختمت هذه الآية الكريمة بقوله تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات فربنا جل جلاله أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجه ولذلك ينغي على طالب العلم في هذه الدنيا أن يسعى لمرضات الله تعالى وأن يبلغ للناس دينهم وأن يكون حجة لله على الناس يوم القيامة ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون كثير من الناس والعياد بالله يتجاوز الحد والإنسان لا يحق له أن يتجاوز الحد الذي حده الله له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 ما عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله ويبارزونهم بالعداوة والإفساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريق إلا أن يقتلوا من غير صلب أو يقتلوا مع الصلب على خشبة ونحبها أو تقطع يد أحدهم اليمنى مع رجل يسرى ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى او يغرب في البلاد فذلك العقاب لهم فضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعم ايها الاخوه ربنا حينما ذكر جريمة القتل وبين أن الله سبحانه وتعالى بين خطورتها وبين الأجر العظيم والثواب الكريم على من حرم قتل النفس المؤمنة ربنا بين جريمة من الجرائم وفيها قتل وإرهاب للناس. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. المحاربة هي المخالفة والمحاده والمضاد. إذا يحذر الإنسان من كل مخالفة ومن كل مضاد، فأي مجلس تجلسه للمعصية؟ وتمكث فيه فأنت مضاد فاحذر يا اخي الكريم من المعاصي فإنها جراح غائر مهلكه قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالرسالة عن الله تعالى فمن خالف أمر الله فقد خالف رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أطاع الله فقد أطاع الله تعالى ويسعون في الأرض فسادة هذا إخافة الناس وقطع الطريق وسلب أموال الناس وعدم يعني تخويف الناس هذا من الفساد في الأرض أي يقتل حكمهم يقتلوا وهنا يقتلوا يعني جاءت مشددة أن يقتلوا فردا فردا وطريقة القتل فيها شدة لاجل أن يرهبوا ولأجل أن يعني يخاف غيرهم من هذا كما أنهم فعلوا بالناس أو يصلبوا الصلب حينما يضعون على خشب ويعلقون حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف تقطع اليد اليمنى وتقطع اليد اليسرى وهكذا اليد اليمنى والرجل اليسرى وإذا عاد تقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى من خلاف أو ينفوا من الأرض إذا رأى الإمام الشرعي العادل أن المصلح في ذلك هو تهجيرهم ذلك لهم خزي في الدنيا أي خزي وعار ومذلة كما أنهم قد خالفوا أمر الله تعالى ووقعوا في المحرم علانيه فإن الله يفضحهم ويخزيهم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 ورحيم بهم ومن رحمته بهم اسقاط العقاب عنهم وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى فشريعتنا مبنيه على الرحمه والتخفيف يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه واطلبوا القرب منه بأداء ما أمركم به والبعد عما نهاكم عنه وجاهد الكفار ابتغاء مرضاته لعلكم تنالون ما تطلبونه وتجنبون ما ترهبونه إذا قمتم بذلك جميع آيات القرآن أيها الاخوه هي خزائن الله في الأرض وهذه الآية من الآيات التي ينبغي أن يتذكرها الإنسان كل يوم وأن يعتبر بها في كل عمل نعمله فربنا الجليل العظيم يندب عباده المؤمنين قائلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي عموما في فعل الطاعات وترك المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية، وابتغوا إليه الوسيلة الوسيلة هي يعني ما يتوسل به الإنسان إلى شيء ويتحصل به إلى شيء أي أي عمل صالح يعمله الإنسان يجعله وسيلة وهو القرب والحظوة التي يجعلها الإنسان يديها من الأمور القلبية في الحب والخوف والرجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى وكذلك الأعمال البدنية كالزكاة والحج والأعمال المشتركة كالصلاة يجعلها الإنسان وسيلة وقربة يريد بها وجه الله وما عند الله تعالى وربنا قال وبتغفي ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله كل كلما أردت أن تحسن تذكر أن الله أحسن عليك وإياك أن تمنى على أحد ويا أن تحاسب أحدا أنك قد أنفقت عليها او أكرمته مهما كان وربنا قال وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الكثير من الناس والعياد بالله تعالى يقع في الفساد ولا يبال في فساده فالآية أيها الأخوة عظيمة يا أيها الذين آمنوا وانتبه لأنها قد قدمت تنبيها بالإيمان باعتبار أن من أمور الإيمان أن الإنسان يفعل هكذا فهذا تنبيه عظيم اتق الله يجعل الإنسان التقوى هدفه وديدنه وكل فعل وكل ترك وكل أمر مباح يطلب أن يجعله وقاية له من عذاب الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي أن الإنسان يطلب الوسيلة والقرب إلى الله تعالى في أعماله يستحضر النية في هذا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون شوف لما ذكر مجاهدة النفس في هذا ذكر مجاهدة الكفار وفيه إلما على أن من لم يجاهد نفسه وهواه لن يستطيع أن يؤدي الجهاد الذي يريده الله تعالى وايضا ذكر ربنا أمر الجهاد لأنه من أعظم القرب فالجهاد في سبيل الله تعالى لا ينقطع ولا يتوقف نحن الآن نبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المسافة الكبيرة جدا جدا جدا ما الذي أوصلنا إلى هنا الفتوح التي فتحها المسلمون وذلك أيوب الأنصار وصل هذا المكان ووصل إلى ما هو أبعد من هذا المكان وكذلك التابعون فهؤلاء الذين بذلوا ما بذلوا من جهد وجهاد حقهم يجب أن يحفظ وأن يحافظ على بلاد المسلمين وأن تقام هذه الشعيرة لماذا قال؟ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أي رجاء أن ينال الإنسان الفلاح فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب وهو النعيم الذي لا ينفد أبدا ثم قال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم إن الذين كفروا بالله وبرسوله لو قدر أن لكل منهم ملتما في الأرض جميعا ومثله معه فقدموه ليفتوا أنفسهم من عذاب الله ومن القيامة ما قبل منه ذلك الفداء ولهم عذاب موجع في الدنيا بعض الناس يرتكب شيئا ثم يستطيع عن طريق المنصب أو المال أن يدفع ذلك نفسه. أما في الآخرة فلا وربنا لما ذكر في الآية الخامسة في الآية الخامسة والثلاثين الأعمال القلبية والأعمال البدنية والمجاهدة وأنما ينفع الإنسان عند ربه ما يكون بداخله لا ما يكون من خارجه المال الذي تدفعه وهو خارج عنك ولا تبتغي به وجه الله لا تنتفع منه فإذا ماذا يراد, يراد الأعمال القلبية التي تقرب الإنسان إلى ربه فلما ذكرها ذكرنا الشيء الخارج عن الإنسان لا ينفع الإنسان ثم ذكر يا ربنا جل جلاله مصير أولئك الذين توحلوا في المعاصي في هذه الدنيا فهؤلاء لو أن الدنيا تكون ملكا لهم لقدموها ليتخلصوا وهي ليست ملكا لهم لا تكون لهم ولا يقبل منهم ما يقدمونه ولا يؤخذ منهم فدية ولا يقبل منهم شفاعة أبدا وهذه فيه دلاله على شدة العذاب ولذا ربنا قال ولهم عذاب أليم أي لهم عذاب موجع فالإنسان لما يقرأ الآيات يعني يستذكر الإنسان خطورة هذا الأمر من فوائد الآيات حرمة النفس البشرية وان من صانها وأحياها فكان ما فعل ذلك بجميع البشر وان من اتلف نفسا بشريه او اذاها من غير حق فكان ما فعل ذلك بالناس جميعا اذا قتل النفس اظهر قد حرم قد عظم الله اجره وقد عظم الله اجره لمن عمل باحياء النفوس وانت تجعل من هدفك في الحياة إحياء النفوس بتحريم قتلها وبالمحافظة عليها والمدافعة عنها وبتذكير الناس بخطورة الأمر بالتساهل عقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ممن يفسدون بالقتل وانتهاب الأموال وقطع الطرق هي القتل بلا صلب أو مع الصلب أو قطع الأطراف من خلاف أو بتغريبه من البلاد وهذا على حسب ما صدر منهم أي على حسب ما صدر منهم من الأعمال تنوع العقوبة توبة المفسدين من المحاربين وقاطع الطريق قبل قدرة السلطان عليهم توجب العفو تمت الصفحه بحمد الله تعالى نصيحتي أيها الإخوة أن نجعل آيات القرآن خزائن وندخل هذه الخزائن فنعلم ما فيها كما قال سفيان بن عيينة آيات القرآن خزائن الله في الأرض فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها اوصينا بالآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبثغوا إليه الوسيلة أي دائما حينما تفعل عملا تعمل عملا فعلا أو تركا أو إحسانا استذكر أنك تتقرب به إلى الله وأنك تجعله وسيلة للوصول إلى مرضات الله ومحبته والقرب منه وفي هذا إشارة إلى صلاح القلب وأصلاحه ومن الكتب النفيسة التي ألفت في هذا كتاب أعمال القلوب للدكتور خالد السبت هذا الكتاب هو مهم جدا ولو أنك اكتفيت بهذا الكتاب عن أعمال قلوب يكفيك فبودي من كل مسلم أن يشتري رسخة من الكتاب أو يحصل عليه بطريقة شرعية من أجل أن ينتفع منه ويجعله هدفه وديدنه يقرأ فيه فإن هذا الكتاب فيه إبداع وابتكار أنا من الناس لا أستغني عنه